Yes, hello. وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن اَوْ مَنْ مَرْزَقْنَا غُمِيْقٌ هُنَائِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ لهم درجات إِنْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْتَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وان ادون ان نغير ذات الشنكه تكون لكم ويريد الله ان يحدث قنح في